هأنتم ها أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلووا أَضُو عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ لَمِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ